وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ a q wa ma'un dhila ila'i la'i ma wa isma'i la وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ لَهُ بِهِمْ لَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ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 فقد اهتدوا وإن ترى له فإنما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع رب ربنا هو من احسن من الله صبر ونحل له عبيد كل ان 119. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له قولون إن إبراجيم وإسماعيل وإسحاق ويقوب والأسفاق كانوا هدى أو نصارى قل ومن أظلم ممن كتم شهادة أنبغوا من الله ومن الله Ika u ma tu konlet le kansenvent holen ku ma kan seตุ molen